لكما أز لم ي قذك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 وقالون أصابعهم في آذانهم مِنَ الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لا ذهب بسمعهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالذي جعل لكم الأرض حراشا والسماء بناء أم أنزل من جَعَلَ لَكُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ في وإن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كنتم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وغشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قل لما رزقوا منها من سارة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مقهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحجي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون وإذ قلنا للملائكة اثجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا هذا مشكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فازل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهدقوا بعضكم لبعض عذو ولكم في الأرض مستقر ومتاعوا إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهدطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونْ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَقِيلُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكرون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين لا يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 وإذ قال موسى لقوم يا قوم أَنفُسَكُمْ ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.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 وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب عصاك الحجر فانفجرت من أثنتا عشرة عينا ودعلم كل أناس مشربهم كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَيَقُولُ طَيْلُ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا عَهْدَكُمْ وَقُمْتُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ سُورًا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تتقون. ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في السبك فقلنا لهم كونوا طردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين أديها وما خلفها وموعظة للمتقنين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهدين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها كسر النظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتقمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قدوا وهم يعلمون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 بَلَ مَنْ كَسَبَ سرَرِيَةَ وَاحاقَطْ بِهِ خَقُ أَتُهُ فَوْولائِكَ أُصْحَاب م لِمْ فِيهَا قَالِبُون وََّذِلَ مَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحاتُِولِكَ أُصْقَلَُ الجََّةِ فِيهَا قَدُون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إِلَّا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقلوا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أَنفُسُكُمْ استكترتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب لا يمصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فنعمة الله على الكافرين بإسما شروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فَداءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم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 قل بكس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآفرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزححه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمدون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 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وَاتَّبَعُوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا نظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أدين ما نود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم.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 وما لكم من دون الله من ورد ولا نصير هل تريدون أن تسألوا رسولكم كما صعل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من مَا ما تبين لهم الحق فعثوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير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 بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ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 بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أَوْ تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات بقوم يوقنون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 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَإِذْ بَتَ ل إِ الرَّهِي مَ رَبُّ لِكَلِماتِ فَتَمَّهُ قَالَ إِني جَعْلُكَ لِنَّاسِمَام قَالَ وَمِنْ زُرْدَةِ قَا لَا يَنَالُ عَحْدِ فَادِمين وَإجعَْنَّ الْبَْتَ مَثَابَةَ لنَّاسِ وَأَمنَّهُ وَاتَّخِذُ مَِّ قم إذَرَّهِي مَمُصَلَّ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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصى بِهَا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبَرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تَسْأَلُونَّ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَصَالُوا كُونُوهُ هُدًى وَنَصَارَةً تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَدَقًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاوِلُونَ في الله وهو ربنا وَلَنَا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له أَمْ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسداق كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله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 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبي وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروف رحيم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 ولئن أتيت الذين أوتوا الختار بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت هواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك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 لِعَلا يَكُونَ لَِّ سِعَلَيكُم حُجَّة إِلاا الذي نَ غُلَموا مِّم فَلاَا تَخْشَ وَخْشَومِ وَيوتٍ مَّ نعممَتِ عَلَكُم وَلَعََّكمْ تَهَدون كماَمَا رُسَلنَا فيِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتوا عَلَكُم آياتِنَا وَيُزَتيكُم وَيعَِّمكُم الْ الكِتَادَ وَالْحِكمَ وَيُعَِّمكَّا لَ تَكُ تَلَمون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 والمرة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تقوع خيرا فإن الله شاكر علي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أذى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 وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّه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 فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا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 من ثَمَّ لاَ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا لَا تُنْفِقُوا مِمَّا لَمْ يُخْلَقْ لَهُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثن عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يختمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمون الله يوم القيامة ولا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 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتبى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون قُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضْرَ حَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقَرَبِينَ بِالْمَعَرُوفِ حقا على المرتقين فمن بدله بَعْدَمَا سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مَثَلُ نُوحٍ إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ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 وانياصوم ومن كان مريض او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالت عبادى عني فاني قريب إِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَرَافِقُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى خيق الأبيض من الخيق الأسودين الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهم وأنتم عاقفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرهوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقوهم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 وأتوا البيوت من بوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتذوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فقفتموهم وأخرجوهم حيث أخرجوكم والفئنة أشد من القتل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 واجعل عمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففضية من صيام أو صدقة أو سكر فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهِ وَتَزَوَّذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقَوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابَ ليس عليكم جناح أن تبتوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والكروم كما هداكم وإن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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآفرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومي فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقاه واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من معجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهدك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهادة ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فَعَلَنُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ الله في غَلَبٍ مِّنَ الرَّعْدِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِنَّ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْفَ نَيْسَرَ إِلَى من آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ ما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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم بعض ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ ضَلُّوا مِنْكُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مَتَى الْمُلْبَسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يقول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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن ديني فمطعون وكافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الحمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثم ما أكبر من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 الأعنفكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك دعون وال مغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو عندي فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى تطهروا فاذا تطهرن فاتونهن من حيث امركم الله ان الله يحب الت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 لا يوافذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يوافذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نساء تربص أربعة يشعر فإن, فإن فاءوا فإن الله غفور رفيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم انكم ان كنتم يؤمن بالله واليوم الاخر وبعلتهن حق بردهن في ذلك الاراد اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهم شيئا إلا أن يخافا إلا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اختبت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تخل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن وَنَا يَقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَتِكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا قُلْتُمْ فَسَأْلُوا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ إِن كُنتُمْ تَكُونُونَ صَادِقِينَ وَلَا تُطِعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَرَّامٍ مَّارِفٍ تَتَّبِعُونَهُ عَنِ الْغَيْبِ ۖ وَإِن لَّمْ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عزوكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فلا تعضرهم أن ينكحن أزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعضره من, من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر. والله يعلم أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أرد أن يتم الرضاعة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 وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا فلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم وأذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر فإذا بلغن أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلن فِي أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سر إلا أن إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله رفور حليم لا جناح عليكم إن طلقت من نساء ما لم تمسوهن أو تفرضو وَمَتِّعُون عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا على الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ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 فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم واذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم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 أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع علي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فلم تر إلى الملئين بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ذيارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تعلوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث طالوت ملكا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 من ربكم وبقية, وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون فاحملوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبثريكم بنار فمن شرب منه فليس من قَالُوا فَإِنَّهُ مِنَّا إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَليلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِرِجَالِكَ وَذُنُوبِكَ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كثيرة الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا رد افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وخفل داود جالوت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 واتبين غُشْدُ من الغن فمن يكفر بالطاغوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المفطالا في صام لها والله سميع علي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء مطاغوة يخرجونهم من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 الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خارية على عروشها قال أنا يخيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال أو بعض يوم قال بل لو استنيأت عام فانظر إلى طعامك وشوابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها كما نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليصمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزا ثم دعهم يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أمواله في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عظيم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَاكَ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِآَا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فمثلوا كمثل صفوان عليه ترار فأصابه وابل فتركه صيدا لا يقدرون على شيء مما كثبوا الله ما يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقونا معلوم بتغاء مرضوة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعمدون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناد تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه فاحترقت فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتحكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيثا وتنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله وني الشيطان يعذكم الفقر يأمركم بالفحشان والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علي يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا نذرتم من نذر فَإِنْ نَذَرْتُمْ نَذْرًا فَمِنْ نَّذْرِكُمْ الله اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ الْهُدَى وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَالَّذِينَ يُصِيبُونَهُ فَالَّذِينَ لا وَالسَّائِلِينَ للفقراء الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيناهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والناس وَعَلَىٰ يَتَخَفَّفُونَ فَلَوْمَ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَطَبَّقُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الردى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم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 وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدي من رجالكم فإن لم يقونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأقرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصت عند الله وأقوه للشهادة وأدماء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تذيرونا بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضارعون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 المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرهم كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا вафуан